والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتى فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا الله لا يصلىها إلا النشقى الذي كذب وتولى وسيجلبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد إن تجزى إلا بتغاض وجه ربه العلي ولا سوَى يربان